بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ اتِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكذِّبُونِ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 فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ